الحكيم واذا اسر النبى الى بعض ازواجه حديثا فلمما فلمما نبثه واظهر الله عليه عرف بعض عرف بعضه واعرض عن بعض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 ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِرَ عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خيراً أَن يُبْدِلَهُ ذائبات عابدات سائحات ثيبات ثيبات وابكار يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا قوا انفسكم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 جَنَّصُوا حَسَبَ رَبِّكُمْ أَيُّكَفِّر عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمنوا معه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 قَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكِتَابِهِ وَكَانَتْ من